وَالسَّمَاءِ كَانَمِقْطًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السماء فكانت سيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصابا Thank you. شيء أحسن من كتاب تذوق What's going What? What? يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له that أم أم قل